ولكن كثيرا من الناس ربما يبتدع ويخترع ويبتكر امورا لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان في مثل هذا الشهر وفي غيره من الشهور فيحتفل كثير من الناس بصيام ليله بصيام يوم النصف من شعبان وبقيام ليله النصف من شعبان ويعتقدون ان لها فضيله تميز هذه الليله عن غيرها وقد ورد في ذلك احاديث ضعيفه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء وقد حسن بعض اهل العلم حديثا في ان النبي صلى الله في ان الله سبحانه وتعالى يطلع على الناس في ليله النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم الا المتشاحنين فانه لا يغفر لهم سبحانه وتعالى والحديث وان صححه بعض اهل العلم فقد ضعف غيرهم وعلى فضل تحسينه فليس هذا فليس هذا دليل على أن هذه الليلة تخص بقيام أو أن النهار يخص بصيام فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم النصف من شعبان فلقد صام يوم النصف من كل شهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدايم على صيام الثالث عشر والرامع عشر والخامس عشر من كل شهر ولم يترك ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن صام المرء يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من هذه الثلاثة البيض الأيام التي تصام عند اكتمال القمر وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإنه صام سنة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن صامه الإنسان على أنه يوم يصومه في يوم الاثنين والخميس مثلا إذا كان يوم الخامس عشر جاء يوم الخميس أو يوم الاثنين أو جاء أثناء صيامه كأن يسرد الصيام سردا فإن ذلك من السنة أيضا اما ان يخصه بصيام اعتقادا لانه له فضيله ينبغي ان يصام فان ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه خص ليله النصف من شعبان بقيام ولم يثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه احدث توسعه على نفسه وعلى الاولاد وغير ذلك في هذا اليوم كما يفعل كثير من الناس من اكل اللحم وتوسعه في الحلوى وغير ذلك وكل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن صحابته الكرام